يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظوا والربانيون والأحبار بمستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبوكم بما كنتم فيه تختلفون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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَى أُولِيَاءً بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم إنهم لمعكم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبن أجللة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم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 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلَى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل منه قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرٍ من ذلك مثوبة عند الله ما لعنه الله وغضب عليه وجعل من غم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بِمَا قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار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 قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا منه قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل